حسن يا رب لنا الخلق طاهره فلا 「こんなふしに」 Hello Palace. <todic> l 「すむ ح في كافي وانت ص ا ه ا الهدى وهبا وما تكلمت ادعو في الحشا طرها